بسم الله الرحمن الرحيم قل يا الكافر لا اعبد ما تعبدون انا وانتم عابدون ما اعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين.